الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الائه ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِن مَّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاتَّ ذَلِكُمْ تُعَظُّنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قبل أيت ما تست، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، ذلك لمؤمن بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبتا الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين